اِذَا جَاءَ أَوَعَدَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا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 وَيَدِعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَاجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ وَمَ حَوْونَ آيَةََّيلِ وَدعَن آيَةَ, آية الن لِمُغُصرَة لتَبَ تَغُ فَطُلَ مِ رَبِّكُم وَل تَعللَمُوا عدددَ السنينَ وَحسابَ وَكُلَّ شَيْئ فَصَّلناهُ تَفْصلَ وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاء منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن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 مَرَّنَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بصيرا. أنأَ كان يريد العجلِ تعَجلنا لَ فيِي عام شاه لِمَ نريد ثم جعلنا لَ جَهما يَصنا مَمُومَم م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 السمع كل أولئك كان جی نئی ارب ہے ذالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَا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 قُل لَّمْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِثَ ضَوْءٌ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن من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 قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ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 فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحفيلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 وَأَتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مُبَصَّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِبُ النَّاسِ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 قال أرعتَكَذَ الذي كَرَمتَ عَلََّ ل إِ أَخخَرتَن إ يَوْمِ القِيياامَةلَ أَحْتَنكَ النَّذُِّيَتَهُ إَِّ قَلينا قالَا ذهبَبَ فَمَن تَبِعكَ مِنهُم فَإِن جَ مَ جَزَُكُمْ جَزَ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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَمَنْ ٱنْتُمْ أَن يُخْسَفَ بِكُم جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثم لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيْ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّ تَرَكَنُ شَيْئًا قَلِيلًا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 وَمِنَ الليل فتهجد بي نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 لِلرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَذَهَبْنَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لا لَا تَجِدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثرنا س إِلَّا كُفُر وَقالَاوا لَُّؤ مِنَ لَك حََّ تَفْجرَ لَنا مِنَ الأْرضَ غُى أَوْ تَكَُ لك جََّةٌ مِنَّ خِيلِ وَعِنَ بِفَتُفَدِّرَ أَنْهَا رَخِلَ ل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 قُلَّمَا خَبَتْ زِدنَا سَعيرَ ذَلِكَ جَزَاءُ بِأََُّم كَفَرُوا بِآياتِنَا وَقَاُوا إِذَا كُ ععظَامَُ فَةً أَئِ لَمَ بعثُونَ خَلْقَ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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ إِلَٰهُنَّ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ مُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يباكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى